فالله تعالى خلق الانسان والله تعالى خلق الانسان ولا تظن ان فلا تستعجلا يقولون متى هذا وعد منكم صادقين لا يعلم الذين يفرحون ذلك يفون عن وجودهم النار ولا عمرو ولهم ينصرون ما لا وقفنا عند هذا امس نعم شكرا وَيَكُرُمُ مَدَى هَذَا الْوَعَرُ مِنْ كُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُودِهِمُ النَّارِ وَلَا عَنْ فَإِنْ تَأْتِيهِمْ بِقُدْرَةٍ فَتَبْهَسُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا مَنصُورُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ غَنَمَ قُصَّهَا مِنْ أطرافها أَفَهُمُ الرَّانِقُونَ كُلّ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِوَحْيٍ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ كما بينا أمس لأن الله جل في أولا أقام عليهم الحجة سمعوها وعلموها وجحدوا بها كغيرهم من الأمم السابقة التي كفرت وجحدت وعصت الرسل قال الله تعالى أتواصل به بل هم قوم طاغون يعني كأن الأمم تواصل على الكفر بالرسل والجحود في آيات الله جل في أولا مع فيه النهلات وفيه الرحمة وفيه وفي ضده الهلاك قال لو يعلم الذين كفر حين لا يكفون عودهم النار ولا عن, ولا عن ظهورهم وقلنا لو يعلم الذين كفروا يعلمون بالعقاب والعذاب القديم لكن لا يعلمون اد ان لا, لا تكف عن النار ولا عن ظهورهم ولهم ينصرون فلا يجدون صديقا ولا حميما ولا شفيعا عليه الصلاه والسلام و ولا حميما ولا شفيعا ان الله في عونكم جميعا فما قال الله تعالى واصفا ما قال بعض البعض فما, فما لنا من شفعين ولا صديق الحميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين وبين الله الحصرة التي يعالتهم عندما رأوا عذاب الله دل فعلان قال ولو ترى إذ على النار فقالوا يا ليتنا مرد ولا مكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ما بش مشكلة دائما بشحنوا بيه في قال الله تعالى ولو ترى ضيوفه على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدل لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا العاد يمنوه عنه, عنه, عنه انهم لكاذبون ولو ردوا ولو ردوا العاد يمنوه عنهم انهم وانهم قال اوله انصرون بل تاتيهن بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها قوله فتاتهن يعني فتاتهن الساعه أن الساعة والقيامه تاتين بغته ولان ميعاد الساعه لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ساله جبريل عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل ولكن انبئك عن اماراتها فالله تعالى يسالنك عن الساعه ايان ارساها إذا ربك ممتاه قال الله تعالى وسألونك عن الساعة كل انما علموها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماء تعود لا تأتيكم إلا بغتا إذن قال بل تأتيهم يعني تأتيهم الساعة ورجال قال الله تعالى فأنا لهم ذكرهم فقد جاء أشرطه فأنا لهم ذكرهم قال بل تأتيهم الساعة والتيامة تأتي على غفلة تخطفهم بل تأتيهم الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بأذير بالأعمال فتنا هل ينظرون إلا غنى مطغية أو فقرة منسية أو هرم مفندة أو الدجال شرغائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر فتعلم في الساعة لأنهم يذهبون يستشفعون لكل نبي وما من نبيين يشفع لهم ولكل يقول لفسي لفسي ويذكر ذنبا حتى تحادل النبي صلى الله عليه وسلم بل تأتيهم بغتة فجأة هكذا الساعة تأتي وما أحد يعلمه لكننا نعلم متى تأتي متى تأتيهم بغتة فجأة متى تأتيهم بغتة فجأة فتبهدهم تحيرهم تزهرهم. كما قال الله أجل الفعلان يا أيها النستق وربكم إن زلزالت ساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد فتبهتهم فتحيرهم فتأخذهم فتأتيهم برثة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها لا يستطعون صرفها عن أنفسهم ولهم يمهلون لا لتوبة ولا لرجوع ولا إنابة وإلا فإن الله دعال قد عرض على التوبة إلى أن تشرك الشمس من نغربها وإلى الغرغرة ومع ذلك لم يأخذوا إهمال الله بل, بل أخذوه بالجحوذ والنكران قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا يسوفونها عن أنفسهم ولا يمهلون للتوبة والمعظرة بل تأخذهم بغتة وإلى نار جهنم وإلى نار التلظى بتقريع وتوبيخ وأيضا احتقار ومذلة وشدة, وشدة عذاب فإنهم يقفون بين يد الله والفعلاء صاغرين أذلاء فيهم المهانة وإذا دخلوا النار دخلوا النار على عتاب مع توبيخ وتقريع وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ينتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم أنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وقال الله تعالى دوقوا فما للظالمين من حمين وقال لإساءات ما صح الإنسان نصلاً يقع فيها أنت ما تعرف ماذا فعلت؟ أنا, أنا تعلم لما أكلمك عن شيء توقف عنده تفهم, تفهم؟ على ولا ما تفهم؟ هل أكلمك عن الحذور؟ ولا أكلمك عن الخلل اللي كان موجود تكون بتكون الخلق والاجابه بتكون الحضور ما شاء الله ما شاء دام الشيخ وصل معك الى هذه الدرجه فاجلس احسن لك الله لي غفر الله خفر الله لي عفوا الله تعالى بتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا يستطيعون حيلة وإنهم من شدة اللأواء والمشقة على عرصات يوم القيامة يذهبون يستشفعون بكل نبي وعند دخول النار يرون ما لا يراه أحد بحال وهم يصطرخون فيها ربنا أخرج منها وأعظم وصف في ذلك وصف الله للفعلان قال قال واتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائي عذاب ومن ورائي عذاب ومن ورائي عذاب غليظ الله تعالى بالتاتين بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولقد استهزئ برسول من قبله فقال الله تعالى فلا يستطيعون ردها ولا ينظرون لا يمهلون انتهى امر الله قد جاء كما قال الله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوا واذا جاء امر الله فان الله يملد الظالم حتى اذا اخذه ولم يفلد ولا ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ساحر يقولون كاهن يا شاعر ودون الناس عنه سبحان الله المنافق يؤتى بنقيض قصده حكايات بالكافر الذي يعاند الله ويحارب الله فيؤتى بنقيض قصده لذلك عندنا قاعده مهمه جدا عامه اصوليه تثبت تتوافق رايك ان المنافق يؤتى بنقيض ما هي في التدريب من لم يعرف قدر الخير الذي هو فيه لا يستحق ومن لم يعرف قدر اللؤلؤة لا يحوزها ومن لم يعرف قدر طريق الله على سياره فيه يحيد عنه تفهم هذا الكلام ولم تفهمه قدفى الحمد لله الان تهرب من السؤال ما هي القاعده ايوه ما شاء الله, الله. هذه ادب ما هي القاعده فهم فعل ذلك لصد الناس عنه فالناس ذهب ويتوافدون اليه ان القاعده قد تكون فرع من, من هذه القاعده ما هي ممتاز يا امريكا ممتاز. من تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمان طيب جيد ما انتعج شيء قبل اوانه عوقب بحرمان ولقد استهزئ برسول من قبل كف حق قبل الذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون هم يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر عليه قال الله تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا الكاذبون ولكن الظالمين بآيات الله يلحدون ولكن الظالمين بايات الله يلحدون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فهي تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم ويبين الله له لانه يدافع عنهم ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله يدفع عن الذين امنوا قال الله تعالى ولقد استهزئوا برسلهم من قبلك وهذه أيضا فيها ديانة وليس بدعة من الرسل فحاقب الذين سخروا منهم مكانوا به يستهزئوا قد استهزئوا, استهزئوا بموسى عليه السلام كما وصف الله جلال فعلها وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان المبيل فتولنا بركنه وقال ساحل أو مجنون فأخذناه وجنوده فنقدناه في اليم وهو وهو مليم منظر كيف أهلكه الله جلال آية من الآيات العظيم ودافع الله عن النبي ومن معه من المؤمنين لا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال وَلَقْ تَسْتُرْزِئَ الْرُسُلِي مِنْ قَبْلِكَ فَحَقَّ بِاللَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَيْزِئُونَ والله دعالى أتاهم بنقيل قصدهم نكالا وعذابا وحسرة لأنهم أرادوا صد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتوافد الناس إليه أفواجا حتى أسس الدولة الإسلامية ونصر الله على الجميع ونشر دعوته في, في, في, في مشارك الأرض وفي, وفي مغاربهم ثم قال الله جلاله قل يا محمد قل أو يا محمد قل من يكلأ أولا, أولا الكفر السؤال الموجه إليهم قل من يكلككم بالليل والنهار من الرحمن من الذي سيحفظكم من عقابي من الذي سيرفع عنكم سطوته وان الله يملي للظالم حتى اذا اخذ اولميت قل فقل من يكلككم من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن تاتيكم قارعه صباحا من يكلككم بالليل من عن ذكر ربهم معرضون يعني مهما من وعظ وتذكير ما أتهم من آيات تستاني للهمم للعبادة الله للسؤولاء للإيمان للإسلام تبين للثواب, للثواب للأعقاب ومع ذلك لا تحتلت لهم شعرا قال بل هم ذكر ربهم معرضون لا يتفكرون لا يعتبرون قال تعالى أمنهم آلية تمنعهم من دوننا يعني هؤلاء الكفر الفجرة الذين الذين سألناهم من الذي يحفظكم على من عذاب الله لا يجواب لهم فقال الله جلت وعلا معرضا بهم ومخرعا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا طبعا أصل الكلام تقديم وتأخير المعنى أم لهم آلهة دوننا تمنعهم مننا لا تستطيعون نصر انفسهم ولو يصبرون لا تستطيعون نفس نصر انفسهم من الضر الذي يقع بهم ولا ولا ويقتل على نفسه نصر نفسه فكيف بغيره املهم عليكم تمنعهم من دوننا أم لهم من دوننا تمنعهم لأن الله الواحد أحد الفرد الصمت سبحانه وتعالى لا يستطيعون شبانظرونها بيان ضعفهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يقدرون ولا يذكر واحد منهم على نصر نفسه وفضلا عن نصر غيره ولهم يصحبون يعني ولا واحد من الكفار والمقصود هنا بقوله أمن لهم أن يتمنعهم من دوننا لا يسأل نصر, نصر أنفسهم من إما أن يقول المقصود بذلك الجوات الكفار أو المقصود بذلك أو الأصنام ولا خلاف قال ولهم يصحبون يصحبون يعني يعني ينصرون في زلة والمهالة على كذلك بقول ولا ولا يسحبون بخير ولا ينصرون كل دي معاني من هذه الايه وكلها صائحه قال لا تستطيعون نصر انفسهم ولا هم, ولا هم, ولا هم يصحبون لا تستطيعون نصر انفسهم ولا هم يسحبون وهذه ايضا بها انك بصفات الكمال لله جل وعلا فبين أن هذه الآله إليها بطلة للضعف والنقص الذي فيهم وأنهم لا يستطعون نفعا ولا ضررا ثم قال الله تعالى بل مكعت هؤلاء وأبائهم وهذا نوع استدراج هذا نوع استدراج من اللاجعة أولاد سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم يعني اهل مكه حتى طال عليهم العمر طال عليهم العمر وفي سنون في سنين الرغد والتمكين والإحسان ومع ذلك كفروا بالله جل وعلا قال بل متعته هؤلاء وآبائهم حتى طال عليهم العمر اغتروا بطول الزمان أفلا يعون أن نهت الأرض من قصة من أطرافها أفهم الغالبون يعني شرحناهم وبيناهم بأنها صغط يعني بأنها ب... الله مستعين بل ما اتعن هؤلاء وابقاهم حتى اطل عليهم العمر يعني اطلنا في عمرهم وأمهلناهم حتى حتى يتبين لهم الحق من الباطل وحتى تقام عليهم الحجة وحتى, وحتى أن يسائع كل واحد منهم توبة وأوبة لله جدت أولى وحصن فيئة ولم يكن ولم يكن فقال بل ما اتعن هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فلا يرون أن ناتل أدرى من قصة من أطرافها فهم الغالبون وفيها استدراج الله جل لكثير من أهل كفر عاشوا للدنيا فأعطاهم الدنيا لكنهم في الأخرة ليس إلا لله ذلك في علاه قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل ومن ذكر ربهم معرضون لا أحد يدفع عجب الله عنكم ولا يستطيعون أم لهم أليه تمنعهم من دوننا أم لهم أرأيتوا من دوننا تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم ولهم منا يسحبون خشب أو حجر لا استطاع نافع نفسه ولا ضر لا لكونات عنه ولا ولا ضر ذلك الله تعالى يعاتبهم هذا خير أم أم الله جل جلاله عملهم ألا تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يسحبون بل متعن هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أولا رغم أننا نأتي الأرض لنقصها من, من أطرافها أفهم, أفهم الغالبون وهذه الآيات تثبت لنا أن الملك كل لله دلت على وأن الله ما عذب أحدا حتى أقام عليهم دعوة بل متعن هؤلاء وأباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرغم أننا نأتي الأرض لنقصها من, من أطرافها والنقصان من الاطراف حقيقي ففلا يرون ان هذه الارض تنقص من اطرافها فهم الغالبون وحتى لو كانت الارض قد غيرها الله جفلا او ينقصها من اطرافها فان الملائكه ما زالوا فيها فان الملائكه ما زالوا فيها يتعبدون لله دلا في علاه وكل ملك في هذه الاونات عنده نفس المسألة مسألة يعني التقاص في هذا الباب وصرف القلوب لغير الله جلال شعلا عند هذه المسألة وهي تتفقد في النساء صرف القلوب لغير الله جلال شعلا ينزل تحت هذه الأقل كل من سرب قلبه لغير الله جلال شعلا كل من سأصنى بالله جلال شعلا وأعمل الظن الحسن في غير الله فلو حظ ونصيد منها باية أم لهم آليات تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآبأهم حتى طال عليهم العمر يعني متع الله وإلى فعلاء أهل مكة بطول الزمان وعمروا تعميرا أفلا يرون أن نأتي الأرض من قصر من أطرافها أفهم الغالبون أي أجلهم قد, قد اخترت وهذه عندما يقول أفلا يرون أن نأتي الأرض من من أطرافها وأن كان هذا واقع لكن إلى أن الكفر ما أمتد عمره فهو إلى قل قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن ننقص ومن أطرافها أفهم الغالبون كبار السن الذين صفدهم الله جل فعلاء وحتى لو طارت الأعمار لا ينفعهم عند ربهم جل فعلاء من شيء إلا إذا كانوا قد أسلموا وأحدوا ربهم أما إذا ازدادوا طغياناً وعطواً وكفراً فلهم العذاب الأليم لذلك قال قد إنما أمدلكم بالوح ولا أسمع الصم الدعاء إذا ما ينظروا وهذا غدا إن شاء الله نفسروا في الكلام على أهل الإيمان پونس <laughs> أعظم جنب الاستهزاب روسيا لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون والله تعالى فلتأتيهم بغتة حتى هذا الناس ما فيها سيلا تضرب عزيز عزيز جدا الحق انه يعني انطلاقا من هذا السؤال هو في قوله السلام لا يؤمن أحدكم حتى أحب الأخير من أحبه لنفسه هذا أصل أصيب في هذا الباب من استطاع أن يحقق أثر هذا الحديث العظيم وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فقد يأتي على جميع جزئيات الأخوة في الله حرفيا والإنسان بإخوانه الحق أن هذه علامة, علامة تبين ما عند الله جلال في علاه انظر كيف تعمل أو كيف تعامل عباد الله فيعاملك الله على ما تعامل كان الله في ما كان عبد في عون أخي الله يعالى يرقب ما تفعل إن صح التعبير ينظر ما تفعل ويعاملك بمعاملتك لأخيك وحق الأخ أخ حق الأخوة في الله حق عظيم جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يرقب ولا, ولا يسلم نعم بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم يا معشر المسلمين لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته ولو في قعر بيته ومن تتبع الله عورته ففضحه ولو في قعر بيته نعم اتقول <تصفيق> متصدق شيخنا هل من سياق الايات السابقه يحمل عموم لفظه برسل على اولي العزم منهم لقارينه الصبر الغالبة على الايات وللمقيد الذي فسرته الآية فصبر كما صبر والعزم من الرسل هذا كلام جميل جدا لكن لو لا أن الله العالى أراد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبين له بأن ما من رسول إلا وحدث معه ما حدث معك فيكون التعميم أولى بالآية وفي الاختضاء يكون العزم الرسل لكن الحق أنها على التعميم وليس قول العزم الرسل خاصة كان الله في عملك وسراج نسأل الله أن يكون, أن يكون معك ربك للفعلاء من كان الله معه فمن عليه ونسأل الله للفعلاء أن يؤنس وحشتك, وحشتك وحشتك وأن يصنع لك أخذ لك في الله تأنس به وتسير معه ويسير معك وتتعاون على البر والتقوى وأن يحفك برعاياته وعناياته الله أمين يا رب العالم طيب كلا المهذب ونحن بفضل الله للفعلاء يعني على مشارف الانتهاء من رقم المعاملات ما زلنا مع الوديعة